ولقد مكنهم في ما إمكنكم فيه وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سموم ولا أبصارهم ولا أفئدهم شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون